ما تربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أول الألباظ قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة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 قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ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 ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرًا، ثم يجعله حطاما. إن في ذلك ذكر لأول الألباب. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمِنْ يُضْلِلَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ صُوُوُّ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 تقول لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفِّر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبدا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 قل الا فرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر ان ارادني الله بضر هل هم كاشفات ضر او ارادني برحمه هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قول يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون مي يأتيه عذاب يخزيه مي يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق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 وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّى الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا ثُمَّ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 وأنيبو إلى ربكم وأسلموا له من قبل أي يأتيكم العذاب من قبل أي يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أي يأتيكم العذاب بغضتوا وأنتم لا تشعرون أن تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين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 أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ويُنجِّلَهُم الذين اتقوا بمفازتهم ويُنجِّلَهُم الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون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 ولقد أُوحِيَ إلَيَكَ وإلَى الَّذينَ مِن قَبلكَ لَئن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَئن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَنِي اللَّهِ فَعَبُدُوا وَكُم مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدَرِهِ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض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 وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ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 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى المنائكة حافين من حول العرس